يسمع آيات الله تتل عليه ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها زوال أيكل لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذو من دون الله أulia ولهم عذاب عظيم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 إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْنَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 ام حسب الذين نجت رحم السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاء كل نفس بما كسبت ولتجزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهاه هوى وأضلله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر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 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تتلى عليكم، وأما الذين كفروا، فلم تكن آياتي تتلأ عليكم، فاستكبرتم، فاستكبرتم، وكنتم قوما مجرمين.